في العالمين إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم أشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة ثم أما بعد جاء سائل فسأل بعض الناس وكان من أهل العلم فقال له يا شيخ هل هناك من يسيء الأدب مع الله يعني هل ممكن أن في رجل يسيء الأدب مع الله عز وجل فإذا بهذا العالم يقول له يا بني إنك حينما تخالف أمر الله عز وجل تسيء الأدب معه يعني عادي وصل لك معلومة إن أنت حينما تعص الله عز وجل فأنت تسيء الأدب معه والتأدب مع الله عز وجل من أهم الأمور لذلك إذا تأدبت مع الله استطعت أن تصل إلى مراد الله عز وجل لأنك إذا عصيت ربك جل وعلا لم تطيع،, تطيع إلا شيطاج لذلك وقع موقف للنبي صلى الله عليه وسلم كما روى البخاري ومسلم وغيره أن عائشة رضي الله عنها قالت سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم خصومة عالي بالباب عالية من أصواتهما يعني في دين في خصومة بينهم من بعض خارج البيت على باب النبي صلى الله عليه وسلم أصل الخصومة ديت في دين النهاردة لما بينك وبين خالد الدين وبعدين جيت عند البيت بيقوله لك كم بيقول لك تلتمية بيقوله لا مش دفع لمتين يا عمنا حق تلتمي لا متين المم فيه إيه؟ شد وجز فبعض الناس يتوسط ليحل هذا الإشكال فربما تصدر منك كلمة تسيء فيها الأدب مع الله عز وجل وأنت لا تشعر فالنبي صلى الله عليه وسلم عالج هذه القضية في قلوب أصحابه وضبط لهم النفس أمام أمر الله عز وجل الموقف هذا يقول لك ربما يقع معك هذا الموقف وأنت لا تشعر فالنبي صلى <تصفيق> الله عليه وسلم ما سمع صوتهم إذا أحدهما يستوضع الآخر أنا عايزك تقف مع جزيزة عشان كلنا يحرمنا هذا الأجر أنت يكون لك الدين على واحد ومش قادر يسد وتسقط نصف الدين أو ربع الدين عنده لماذا؟ لأن الدين مزلة وهذه صدقة غائبة عن غالب المسلمين ان هو ما يعني مفكر ان الصدقة تطلع من يجيب ويدي الناس لا مفهوم الصدقة اخواني اوسع من ذلك الصدقة ان انت ممكن مسلف واحد قرض مثلا مجيني والرد ما فيش ويقول لك والله المجيني مش قدر اجمع او جمعت منه عشرين او خمسين تقوم تأخذ الخمسين وقل له عفوت عن الخمسين الاخرى هذه صدقة على هذا الرجل في هذا الوقت وهذه من اجل الصدقات واعظمها عند الله عز وجل ان تفرج عن مسلم قربة ودي كربة ده دي من اعظم الكربات لماذا لان الانسان حينما يحبس في دينه يكون اسيرا ولا يفتك رقبته الا بامريه اما بالعفو او بالاسقاط او بالوكال يعني انك عند الشيخ فاتح مجيني يدها لك يا واحد تاني يتوكل بيها يقول لك عفو تعوني صح ولا لا يب اذا هو دا اصل الدين ان انت تفك رقبة اخوك المسلم من هذا الامر وتحتسب هذا الامر لله فالنبي صلى الله عليه وسلم لما جلس سمع رجل يستودع الاخر يعني يقول له عشان خاطري يعني نزل بالدين شوي والتاني ايه ويسترفقه يعني يقول له طب طول بالك عليا انا يا اما تسقط يا اما تصبر عليا شوي والتاني يقول له لا انا عايز حق طيب طيب هو صاحب حق وإن لصاحب الحق قال بمعنى يعني صاحب الحق عينه قوية زي ما بنقوله عندنا. حق يا عم. الديني حق. فانت منكسل. فهنا زلة. ولا ينبغي للمسلم ان يزل اخاه المسلم ولا يحكره. بل يرفع من شأنه ويشد ازره. واكم من مسلمين يقع بينهم وبين بعضهم البعض. خصومة بهذا الامر. والخصومة يا اخوانا ممكن تكون في اشياء كتيرة جدا. مش شرط انه ياخد منك دين. ممكن تكون خصومة على ارض ممكن تكون خصومة في مراس ممكن تكون خصومة في اي امر ما. فلا بد ان يكون لله عز وجل معك النصيب الاوفر طيب النصيب الاوفر ده كيف, كيف تستطيع ان تعفو حتى هنا قصة وقعت مع بعض الامراء وكان جالسا تقريبا مع الامام احمد فالامام احمد بيقول ابن ايه يا ابني ان استطعت ان تعفو فاعفو فكان ابن لي حق عندوح فقال يا أبتاء والله إن لي عند فلان حق فتبسم الإمام وحمد وسكت قال لو علمت بأن الله عز وجل يقول فمن عفى وأصلح أي أخواني فأجره على الله ويأتي يوم القيامة ويقول الرب سبحانه وتعالى من كان أجره على الله فليقم يوم تنزي الأمم على ركبها يعني يعني الناس كله جالس على الركب خايف فمن كان أجره على الله فلا يحزن لأن الله عز وجل سيعطيه وسيرضيه جميل طيب في قصة واقعي وكان الصاحب كان هنا في موقف فالنبي صلى الله عليه وسلم الثاني بيقول له ايه والله لأفعل لا يقول له عم عشان خاطر ده ما فيش والحكاية يقول له والله لن أفعل فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم هذا القسم الشديد خرج مسرعا وقال من ذا الذي يتقال على الله الا يفعل معروفا? انا عايز اقفل مع الحيطة دي شوية. يعني الكلمتين دولي. يعني ممكن تاخذك العزة بالاسم ده فلوسه بقالها ثلاث سنين عنده. الله له. قال له. هاتي عمل وراه. مش عارف اديني فلوس. ولما جيني فلوس تقول لي سوفه? لا. ما? انا مش ساي. والله ما نسايبه ولا من لي. هذا خطأ. لماذا؟, لماذا? لانه اذا ملك المال اعطاك حقك. طب هو بيمطلق ثلاث سنين ايه? ان كان ظالما فهذا ظلم. ان كان معاه مليء. وبييمطلق يعني عندي فلوس وبييمطلق قد حقك منه. لكن لما يزل التوصل بك شهر واثنين وثلاثة وخمسة فيني عم محمد يقول لك طب اصبر شوية بس. طب معنيش. طب عشان خاطري طب اصبر. لان النبي صلى الله عليه وسلم كما صح عنه كان يستعيزه من المغرم والمأثم. يعني ايه? انه يطمن ومجرش ي فالسيدة عشب تقول له يا رسول الله أراك تستعيد كثيرا من هذا قال إن الرجل إذا غرم ولم يستطع كما قال صلى الله عليه وسلم أن يسيد إذا حدث كذا حد تجي للشيخ يقول فين الفلو طب ستطول بالك على الحد ما طلع مزرعة الفرق بتاعته نهديك إلا إن أنت عايز أنت ألجأته إلى الكذب يبان تضغط عليه لحد ما كذب عليه صح ولا لا طب عندي اردبين رزا خبيحهم بس يجيب الفرس ويجيب لك بال حد الضاء طب انت لفتشت وحزت هتلاقي ان هذا الرجل مدام ولا يستطيع ان يسد الدين فلما تضغط عليه اذا كنت متسعا فاطلب من الله عز وجل ان يوسع عليك الرزق وان تسامح وتعفو وانحنا عندنا الحديث صحيح لما النبي صلى الله عليه وسلم قال كان في من كان قبلكم رجل يدين الناس يعني ايه? يعني فلوسية. فلوسية. واحد عايز اردبروز يدينه واحد عايز شكارده كماوي. واحد عايز يعمل كذا عايز فلوس فلوسيون يسلف يدينه. وكان يأخذ على الناس سقوق يعني شكات. ثم كان كل يوم يقول للغلام رجل الشكال عنده. يا هذا من لم يستطع ان يسد فاعفو عنه وتجاوز. عسى الله ان يتجاوز عنا. اللهم تجاوز عنا. ضماني. فبيقول له ايه? خلاص. فمات الرجل. بعد فترة من الزمن وكان يتجاوز عن الناس فلما أقعد للحساب قال الله عز وجل أما له حسنة قالوا ليس له حسنة قد غير شيء واحد قال وما هي قال وما هي سبحانه قال كان يتجاوز عن المعسر المعاش قال أدخلوه الجنة فقد تجاوزنا عنه فنحن أحق بالتجاوز والعفو عنه منه يعني, الكلام يعني ربنا يقول لك إحنا أهل العفو وأهل المغفرة إحنا حق بالتجاوز صلى تجاوز عن عبادي وأسقط الحق لله فنحن نتجاوز عنه بس لابد من العمل فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يعلمه درسا قال له من الذي يتآلى على الله ألا يفعل معروفا أنت تضمن أن أنت ممكن تدخل الجنة بهذا المعروف فلما تحجب الخير عن نفسك لذلك يا اخوانا دائما وابد اعمل الخير حتى فإن وإن كان رجل يخالفك واطلب الأجر من الله فإن الله سيكفيك شره ليه لأنك كسر عين زي ما بيقول ليه اعمل فيه الخير يقول لك اعمل المفرح حتى لو في أي شيء حتى لو في حيوان ايوه افعل فيه الخير ابتغاء وجه الله عز وجل واجعل هذا الأمر بينك وبين الله يعني خد دي في جيبك كده لنفسك بس يعني ما تعملش عشان عمل حياء اعملوا لله فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم من الذي يتألى على الله يتألى على الله أن لا يفعل المعروف فإذا بالصحابة ينطفض وقال يا رسول الله وله أي ذلك أحبك لا خلاص انتهى ويفعل ما كيف ما شاء إذا عايز يدفع يدفع مش عايز يدفع ما يدفعش طب سرعة استجابة الصحابة رضوان الله عليهم لهذا الأمر تنبئك على ان أن الصحابة يخلنا كم فيهم خير قلوبهم قد حين ثم مأكد رجل له دين وكان مديون وكان وكان وكان ولكن, ولكن أراد من ذلك أن يعلم أن حقف مع الصحابة وقفة بسيطة النبي صلى الله عليه وسلم كان في زيارة بعض الناس وكان يرقب حمار كما روى البخاري فإذا به يمر على أخلاق من المشركين أو من بعض الناس وفيهم الأوس والخزرج وفيهم عبد الله بن أبي بن سلون فهو مر بالحمار بتاعه النبي صلى الله عليه وسلم واذا بعبد الله بن ابي بن سلوب يقول له ايه لا تغبر علينا بحمارك يعني يا عم ما تعفرش يا ناق ساق فالحمار ما معدي كده فعف طيب البوق لم ده لما يجي معاك النهاردة. وتقول لي يا سلام ده انا لو موجود انا اقطع رقبتي اقول لك لا استنى شويه انت ربما ترد امر النبي صلى الله عليه وسلم وانت لا تشعر صح ولا لا ممكن يقع منك واحد يقول لك دي سنه عم انت هتشتغلونه سنه وانتقول شوية تطلعوننا بحاجة كده جدينا مهذا امر للنبي صلى الله عليه وسلم ولكن الصحابة كانت عندهم قلوب حية بمعنى يكان فاء خير كانت بتحب النبي يا اخوانا بجد كيف تحب نبيك هو ده مربط الفرس، اللي انت تحبه تنا... طم الصحابي مجرد النبي صلى الله عليه وسلم قال من ده الذي يتألى على الله قال له لا يسير خلاص الموضوع خلص اللي انت عايز تعمله لو مش عايز يتفع خلاص ما يتفعش طب سرعة الاستجابة هذه ما جاتش من فراغ لا ده كان من عمل أيام وليالي أنهم كانوا يدربون أنفسهم على حب النبي صلى الله عليه وسلم واتباع الأثر وهذا سابت فعبد الله بن رواحة كان جالس فقام كده وقال والله إن نتن حمار النبي صلى الله عليه وسلم خير من أنفك أو خير من رائحتك هو قاعد جنبي مني. وقريبه. يعني مش واحد بعيد. لا ده قريب. يعني عايز يقول له يعني يقول له انت عارف الريحه بس بتاعت العرق بتاعت حمار النبي صلى الله عليه وسلم احسن بالنسبة. فالممت صار هناك خلاف كادة ان يقتتل فاسكتهم النبي صلى الله عليه وسلم ثم انصره. كل حديث طويل جدا. لكن انا عايز اوصل معك ان الصحابة لا يتحملون في نبيهم صلى الله عليه وسلم ادنى ادنى شيء. والحديث عند البخاري لما كان هناك خلاف بين كعب وبعض الناس على دين والنبي صلى الله صليم كان في الحجرة جوا ده يقول له حقي وده يقول له مش هدفع ده يقول له حقي وده يقول له مش هدفع ففتح النبي صلى الله عليه وسلم او رفع سجف الحجرة او غطاء وقال يا كعب قال لبيك يا رسول الله قال دع الشطر من دينك يعني حط نص الفلوس قال افعل يا رسول الله فقال لي الاخر قم فاقدين حل المشكلة في كله فنهارد عشان تحل المشكلة بين اثنين تقعد أيامه ليه لأنه لو أحبك لأطاعك لا تم تفتش في نفسك ده دا احنا دائما وابدا نقوله يا اخواننا عشان تصلح بين اثنين لازم تشوف الشخصية اللي انتها تبعته رجل عنده وقار وعنده هيبة رجل يعني محب لله يفعل الخير لذلك واقعت قصة من عمر رضي الله عنه ونختم بها ان شاء الله اما هناك خلاف بين رجل ومرأة فقال فابعثه حكم هنا وحكم هنا. بعث اثنين رجال يسطح بين الرجل والمرأة، فلم يصلح ثم دخل على عمر رضي الله عنه وقال يا أمير المؤمنين ما نرى إلا أن يتتطلقا. ميرك نتطلق من بجم من بعض وخلاص. قال ناولون الدر يعني هات العصي. وإذا بعمر رضي الله عنه هالوا عليهم ضربا. قال لو أصلحت منية من لنصلح العمل. ثم ضربهم وأرسل بسنين غيرهم فأصلح بين الرجل والمرأة. وأي يريد إصلاحها يوفق طفيقه لكن انت رايح عصة مش هستحل انت تشم، هذا لا ينبغي لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم الصحابة النية في العمل اذا كيف تحب نبيك وتطيع امره ابدا يا اخوانا هو السؤال الذي تسأله لنفسك هل انت تحب النبي صلى الله عليه وسلم ان كنت تحب نبيك صلى الله عليه وسلم فبادر بالمتابعة اسأل الله العظيم رب العرش العظيم